بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل والسلام السلام رسول الله على اله هيصقين الله بعد قال أبو علي المرادي الحسن بن قاسم المرادي المشهور بابن أم قاسم ومن هي ابن أم قاسم هي جدته هاجرت به إلى مصر وتلقى العلم بسببها فسمي ابن عم قاسم قال الرابع الأول زايدة ذهب الكوفيون والأخوش أتبع ابن مالك إلى أن الوقت تكون زايدة وانشد الكوفيون على ذلك قول الشاعر حتى إذا قملت بطونكم قملت ما معنى قملت يعني صارت ممتلئة كبطن القملة يعني التي ربما إذا امتلأت تفقى باليد حتى إذا قملت بطونكم يعني قمل هنا للتشبيه اي امتلأت كبطن القملة في الساعة حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أولادكم شب وقلبتم ظهر المجن لنا إن اللعيم الفاجر الخب قال الشاهد ماذا وقلبتم ظهر المجن يعني اراد عيش. قلبتم حتى اذا قبلت بطونكم ورايتم اولادكم شبوا قلبتم ظهر المجن لنا ولو ما هي هنا زائدة قال وفيه ايضا شاهد آخر إن اللئيم الفاجر الخب فيه شاهد على ماذا على تقدير ضمير الفصل ان اللئيم الفاجر هو الخب والخب دليله من القران ان هذا لهو القصص الحق ان هذا لهو اي قلبتم وزاد وزاد الواو اراد قلبتم وزاد الواو وانشدها الحسن فاذا وذلك يا كبيشه لم يكن الا كلمه بارق بخيالي فاذا وذلك ذلك فاذا ذلك الله زائده قال ابن, ابن مالك قال الشاعر الاول حتى اذا قملت بطونكم شاعر هو الاسد بن يعفو وقاملت بطونكم يعني كثر عددكم وامتلأت امتلأت بطونكم قال في الاصل وانشد ابو الحسن قال في الاصل ابو الحسن البثل بن مقبل قال ابن مالك مثله قوله ابي كبير ف فاذا وذلك ليس الا ذكره وإذا مضى شيء كالم افعلي فاذا فإذا فاذا ذلك ليس الا ذكره قلت ذكروا زياده الواو قلت المرادي وذكروا زياده الواو في ايات منها قوله تعالى حتى اذا جاءها فتحت ابوابها قوله فلما اسلمت الله الجبين وناديناه يعني جعل حتى إذا قوعها وفتحت أبو قال حتى إذا جاء فتحت عندهم الواو صلى الله فلما أسلموا وتله الجبين ناديناهم عندهم الواو صلى الله تعكيد قيلوا وواو وتله زائد وهو الجواب وقيل الزائد واو وناديناهم قالوا مذهب جمهور البصريين أن الواو لا تزادر وتأول هذه الآيات ونحن على حذف الجواب هذا ترجيح هذا ترجيح من ابن قاسم الشا... قال الخامس الواو التي بمعنى أو ذهب قوم من نحوين إلى أن الواء قد ترد بمعنى أو كقول الشاعر وانصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وقارموا مجروم عليه يعني مظلوم وجارموا اي ظالموا وهذا من العصبيه الجاهليه قال وننصر مولانا يعني قائدنا وملكنا وشيخ القبيلة وقيلها وعريفها وننصر مولانا ونعلم انه يعني ينصرونه في حالتين ونعلم انه كما الناس يعني مثل الناس كما الناس مقروم عليه وجارموا يعني ننصره جارم يعني ظالموا وننصره مقروء عليه مظلوم هذه عصبيه جاهليه قال الاسلام بانك ماذا اذا كان اخاك ظالما تدفعه ايش نصره ان, أن تحجزه من ظلم الاخرين الشاهد كما الناس مقروء عليه وجارم يعني مقروء عليه وجارم ما معنى وجارم او غارم هنا الواو يقول معناه أو. قال الوافي سبع عظام تكون الواو قوله الكلمه اشن فعلن حرفا بمعنى او يعني اشن او فعلا او حرفا لكن استخدام الواو في التقسيمات اجود استخدام الواو في التقسيمات هو الراجح وسنشر اليه ذكر هذا ابن مالك تسهيل قال وقال بمعنى او لانه لانه قد يقال اسم أو فعل او حرف قلت العكس اقرب هذا ترجيح من المرادي ترجيحات المرادي هذه كلها الذي يريد ان يجمعها, يجمعها قال لان استخدام الواو في ذلك هو الأكثر قال ابن مالك استعمال الواو في ما هو تقسيم اقوى من استعمال او ترجيح واضح لابن مالك قال سامن وثمانية ذهب قوم إلى إثبات هذه الواو منهم ابن خالوي والحديثي وجماعة من ضعفة النحويين الآن من هو المرادي يضعه يضعه الحليل ابن خالوي الله و... <تصفيق> يعني الصحيح أنه قول قول والصحيح أن هؤلاء يعني ليسوا من المتبحرين في النحو لكن ما نقول ضعفاء يعني إلى درجة الضعيف لا نقل هذا القول يا إخوة الكلام هذا نقله برمته من ابن هشام من هنا ولم يحل الى المراد كما ذكرت لكم في المقدمة لم يحل الى المراد في موضع من المواضع مع أنه احيانا ننقل أربع صفحات خمس صفحات يعني ربما أكثر من هذا وليحي نقل هذا في المغني بنصه فظن جماعة من, من النحاه ان ابن هشام ضعف من ضعف الحديد بن خالوي وانما هو ناقل عن من ناقل عن المرادي في المرادي هو الذي ضعف والله المستعان. هذه فائده يعني تعدلوها او يعني تشيرون اليها لان كثير من الناس يقول الحريري يعني الحريري وابن خالوي ضعفهما من ابن هشام الصحيح ضعفهما المرادي وقوله في ذاك لا يستقيم أما كونهما ضعفاء إلى غاية لا لكن كون ابن خالوي يعني ليس من المتبحرين خطأ ابن خالوي متبحر وله كتاب اسمه إعراب ثلاثين سر ابن خالوي لا ينبغي لمن من أراد أن يتمرن على إعراب القرآن إلا أن يقرأ إعراب ثلاثين سورة ابن خالوي من الكتب المهمة الذي يبدأ طالب العلم بقراءتها إذا خرج من الأجرمية إذا خرج الطالب من درس الأجرمية مباشرة يبدأ في قراءة إعراب ثلاثين سورة ابن خالوي من أجل ماذا يتعود على إعراب القرآن ويكتسب المهارة تكسب العظيمة هي إعراب المصحات وأما الحريري نقول القول الصحيح أيضا في الحليلي أنه أيش؟ لم يكن متبحرا لم يكن متبحرا هذا هو الصحيح أما كونه ضعيف لا فحكم على رجلين الأول ابن خالوي والناس صحيح أنه متبحر وله كتاب إعراب ثلاثة سرى ابن خالوي يدل على تعمقه وتمكنه من هذا الفن وقلنا وهو من الكتب الذي لا ينبغي أن تخلو منها لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة طالب علم لا ينبغي أن تخلو من هذا الكتاب إعراب ثلاثين شرل من يعني نحن ندرس لأن نحن اللي فهم الكتاب والسنه فهم القرآن والسنه واعراب القرآن وإعراب السنة لا مثل هذا الكتاب أن يكون معنا وهو من المهمات وهو طبع عدة طبعات طبع عدة طبعات قديمة وقديده ومتوسطة ومنهما هو معلق عليه ومنهما هو دون ذلك وأبياته جميلة أبياته من يعني أتى باستشهاد عظيم على أوجه الإعراف في الآيات. يستشهد على اعراب الايه بلغه العرب اقوى اقوالهم شعرا ونثرا لذلك كثيرا ما ما اسمع الاشعار الذي استنشدها بها الشيخ يحيى في دروسه وهكذا في التفسير كثيرا ما يستشهد باستشهده به من نخاولاي كثيرا ما يستشهد به الشيخ عوضه الله تعالى وقد يعني سمعته مرارا في دروسه التفسير واللغة تشهد بما ذكره ابن خالويه من أقوال العرب شعرا ونثرا قال قال من خصائص العرب الحق الواو في الثامن من العدد فيقول واحد 2 3 4 5 6 7 8 إشعار بأن سبعة عندهم عدد كامل واستدلوا بقوله تعالى التائبون العابدون الحميدون السيحون ركعون السجدون الأميرون بالعروف والنهون عن المنكر وبقوله تعالى وثامنهم كلبهم وبقوله تعالى ثيبات وأبكار وبقوله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قالوا الحقة الواو أن أبواب ثمانيه ثمانية ولما ذكر جهنم قال فتحت بلا واو لأن أبوابها سبعة هذا قول وذهب المحققون إلى أن الواو في ذلك اما عاطفه وإما واو الحال ولم يثبتوا واو الثمانية وأنكروا الفارسي واو لما ذكرها ابن خالويه في باب المناظره ما قيل في هذه الآيات أما قوله أن هون فالواو فيه عاطفة وحكمة ذكرها على هذه الصفة لما يقول حكمة ذكرها أي وفائدتها البلاغية لكن هذا تعبير ابن هشام يعبر عن الفائده البلاغية بهذا الأسلوب قالوا حكمة ذكرها يعني وفائدةها البلاغية ذكرها في هذه الصفة دون ما دون ما قبلها من الصفات ما بين الامر والنهي من التضاد لأن الامر والنهي ضدان فناسب ماذا فناسب إثيان الواو بينهما لأنها الثمانية قال فجيع بالواو رابطة بينهما لتباينهما وتنافيهما وقال بعضهم هي زائدة وليس بشيء ترجيح لمن ليس بشيء ترجيح ل ترجيح للمراد واما قوله تعالى وثامنهم كلبهم فقيل هي واو العطف يقولون سبعة وثامنهم كلبهم فيها جملتان فيها جملتان وقال زمق سريه الواء على الجملة الواقعة صفة للنكرة صفة للنكرة كما تدخل على الجملة الواقعة حالا عن المعرفة قال وفائدتها تكون لسوق الصهر بالنصور قالوا سبعة وثامنهم كلبهم على أن هذه الصفة أيش صفة لاصقة ما معنى صفة لاصقة؟ أي إن الصفة الثابتة في عدد أصحاب الكهف أنهم ماذا؟ سبعة وثامنهم كلبهم على أن هذا هو الراجح في عددهم قال وفائده توكيد لسوق الصهيون والنصوف والدلاله على ان اتصافه بها أمر ثابت مستقر وهي التي آذنت بأن الذين قالوا سبعه وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمانينه نفس ولم يرجموا بالظن ولم يرجموا بعيش بالظن ايضا يدل عليه ماذا أنه قال في القولين السابقين رقما رقما بالغيب فكان قول الله جل على رقما بالغيب إبطال للقولين السابقين وثامنهم كلهم لم يذكر بعده أنه من الرجم، دل على قربه أنه صام قالوا هم اعترضوا من جهه أن دخول الواو على الصفة لم يقل به احد من النحويين هذا اعترض قال الزملكاني من هذه الحيثيه لا من حيث الفائده البلاغيه وعلى واما قوله تعالى وابكارا فليس من هذا الباب لأن الواو فيها عاطفه ولا بد من ذكرها لماذا ثيبات وابكارا لتضاد الوصفين لا بد من الاتيان بالواو لتضاد الوصفين فهذه الايه يعني تكون رابطه لما بين بين الثيبات والابكار من التضاد قال لأن في لان الواو هي عاطفه ولا بد انك بين وصيل لا يجتمعان في محل واحد يعني فهما اما ثيبات هذا محل واما ابكار هذا محل اخر قال وأما قوله تعالى وفتحت فقال ابو علي وغيره وعلي من هو اذا انطلق من ربه من فارسي الفارسي فقال ابو علي وغيره هي واو الحال والمعنى حتى اذا جاءوها وقد فتحت اي جاءوها وهي مفتحه لا يوقفون لا يوقفون عند بابها لا يوقفون عندها لا يقفون عندها وانما مباشره يستفتح النبي عليه الصلاة والسلام فيفتح له ثم بعد ذلك ماذا ما يوقفون لا يوقفون قال وهذا قول البرد أيضا وقيل إن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها وأما أبواب النار فيتقدم فتحها بدليل قوله تعالى جنات عدن مفتحدا لهم الأبواب وجواب إذا على هذا القول محذوف تقديره تقديره بعد خالدين اي نالوا المنى جنات عذرهم فتحت لهم الابواب خالدين اي نالوا المنى خالدين اي نالوا المنى ونحو ذلك حذف للتعظيم يعني حذف الجواب لمقام التعظيم تعظيم من ادخل الجنه وقيل بعد ابوابها فتحة لهم الأبواب ونالوا المنى قال وقيل بعد أبوابها أي دخولها وقيل الجواب قال لهم والواو مقحمة وتقدم قول من من جعل هتعته الجواب والواو مقحمة والله أعلم قال السابع الواو التي هي علامة الجمع في لغه يقولون البراغيث قال وهي لغة تنتابثة خلاف لمن أنكرها اصحاب هذه, هذه اللغة يلحقون الفعل المسند الحقون المسند إلى الظاهر إلى ظاهر وأصحاب هذه اللغة الحقول الفعل المسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع علامة كضميره فيقولون قاما زيدان وقاموا زيدون وقبن الهندات فلا ألفوا الواو والنوم في ذلك حروف لا ضمائر لإسناد الفعل الاسم الظاهر فهذه الأحرف عندهم كتاة التانيد في نحو قامة هندن ومن شواهد هذه اللغة في الواو قول الشاعر آآ آآ بني الأرض قد كانوا بنية فاعزني عليهم لإخلال البناية كتابها سها قد كانوا بنية كانوا كانا بنية قال انشده ابن ماله قال وقد تكلم بهذه اللغه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ان ما جاء في الاحاديث يؤول على تاويلين لا يوصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على اللغه الضعيفه وذكر هذه الفائده جمع من العلماء ونقلها عنهم الشيخ بن عثيمين نقل هذا التنبيح عن جماعة من علماء في النحو والصرف والبلاغه ذكروا هذا أن الاحاديث النبويه و القرآنية القرانيه لا تحمل على اللغات الضعيفه بل تخرج تخريجا علميا يناسب مقامها فمثل هذه بماذا خرجها اهل العلم على احد تخريجين على احد تخريجين يجعل الفعل مع ضميره يجعل هذا الضمير فاعل ولا اسم الظاهر بدل هذا القول الأول قام الزيدان الفاعل ما هو الألف والزيدان بدل من الألف قاموا الزيدون الزيدون فاعل الواو فاعل والزيدان ب بدل من الواو الزيدون وقمن الهندات النون فاعل نون النسوه هي الفاعل في محل الرفعل وكذلك الواو الألف في محل الرفعل والهندات بدل من النون من النون الاناث هذا القول الاول القول الثاني ان يجعل الفعل مع الضمير فاعل والجمله خبر مقدم والاسم الظاهر مبتدا مؤخرا مثلا قام هذا فعل فاعل الجمله خبر مقدم والزيدان ابتدا مؤخرا قاموا الزيدون الزيدون ابتدا مؤخرا الجمله قاموا من الفعل الفاعل خبر مقدم وقمنا الهندات الهندات مؤتلم اخر وجملة قمنا فعل فاعل خبر مقدم إذا الاولى ما جاء من الايات الاحاديث يخرج على هذين القولين القويين القويين الله يعني على ماذا على قولين قويين وهما الاعرابان الصحيحان على يعني الذي خرج عليهم الايات الاحاديث وأما هذه اللغة متى نعربها؟ نعربها على ما هي عندهم هذه اللغة, اللغة ثابتة لكن ما جاء من أشعار العرب ما جاء من أقوال العرب ما جاء من أمثال العرب على هذا نعربها على هذه اللغة لأنها لغة ضعيفة ثابتة عنهم هي لغة ضعيفة لكن هي ثابتة عنهم مثلا نقول قام زيدان قام فعل ماضي والالف حرف تثنيه وزيدان فاعل هذا الاعراب عند من هذا الاعراب على اي لغه على لغه تاكل البراغيث هذا الاعراب الصحيح عندهم لغه تاكل البراغيث هكذا اعراب نقول قام فعل ماضي والالف حرف تثنيه والزيدون فاعل وقاموا الزيدون نقول قام فعل ماضي والواو حرف جمع والزيدون فاعل وقمنا الهندات قمنا قام فعل ماضي والنون حرف لجمع الإناث، حرف لجمع الإناث، والهنداته فاعل. إذا اللغة تكون البراغيث ماذا يجعلون الالف حرف تثنيه، والواو حرف جمع، والواو حرف لجمع الذكور، والنون حرف لجمع الإناث. ويجعلون الاسم الظاهر ماذا يجعلونه؟ الاسم الظاهر ماذا يجعلونه؟ الاسم الظاهر ماذا يجعلونه؟ فاعل. يجعلونه فاعل الزيداني فاعل والهوى على رفع الاله الزيدون فاعل على رفع الواو والهندات فاعل على رفعه الضمه قال وقد تكلم بهذه اللغه النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ما هو الصواب ان هذا غير صحيح وانما يتعاقبون فيكم ماذا نقول فيها قولة تعاقبون فيكم فعل فاعل خبر مقدم وملائكة تدام أخر هذا القول الأول القول الثاني نجعل يتعاقبون فعل فاعل يتعاقبون فعل والواو فاعل وملائكة بدل من الواو هذا الصواب وقال الشهيلي وقال الشهيلي الشهيلي هذا هو الذي نقل عنه ابن القيم فوائده النحوية الصرفية البلاغية في كتبه سهيلي قال ألا في كتب الحديث المروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة وقودتها وذكر اثارا منها تعاقبون فيكم ملائكه ثم قال لكني أقول في حديث مالك أن الواف فيه علامة إضمار لأنه حديث مختصر قال رواه الوزار مطولا مجردا فقال ان لله ملائكه يتعاقبون فيكم قال قلت ونسى بعض النحويين هذه اللغه الى وقال بعضهم هي لغة أسدي شنوءه كلها من قبائل اليمن قال ومن ومن انكر هذه اللغة أول ما ورد في ذلك فبعضهم يجعل ذلك خبرا مقدما أصلدان مؤخرة وبعضهم يجعل المتصل متصلا بالفعل ضمائر والاسماء الظاهرة عبد الى منها هذان تعويلان صحيحان لما سمع من ذلك وهذا تعوي تعويلان صحيحان لما سمع من ذلك لما سمع من ذلك على ماذا على ما جاء من القران ما جاء من السنه ما جاء من لغات القبائل التي ليست اجد ولا شنوءه اذا ظهر اذا, إذا رأينا مثل هذا يعني ظهر لكن من قول رجل عربي غير طيء و ما على ماذا نخرجه على هذين القولين على هذين التخريجين لكن لو راينا هذا القول لشنعي او لطيء او لرجل من طيء ماذا نفعل لو وجدناه لطائي او لشنعي ماذا نحمله نحمله على هذه اللغة فنقول الواو حرف جم الالف حرف تثنيه أن النو... نقول الألف حرف تثنية والواو حرف جمع الذكور والنون حرف جمع الإناث والأسماء الظاهرة ماذا نعرفها فاعل أسماء الظاهرة نعرفها فاعل هذا على لغتهم قال وهذا أنت أويلان صحيحان لما سمع من ذلك من غير أصحاب هذه اللغة وأيضا من من ما ورد في ذلك في القرآن والحديث فلا ينبغي حمل الحديث النبوي او آية من القرآن على لغة ضعيفة أو قليلة أو نادرة وإن كانت جيدة كانت جيدة إن هذه يعني ما ذكر السهيلي أنها يعني أنها جيدة لا يستقيم له وإنما غادث في الأمر أنها إيش؟ انها نادرة قال قال من اصحابي وأما من يحمل جميع ما ورد من ذلك على التاويل فغير صحيح غير صحيح من قال كل ما جاء يؤول غير صحيح ومن قال كل ما جاء يقبل على لغتهم ولا يؤول غير صحيح قولان نقيضان والصواب ما جاء عن طاع ما, ما قاله الطائي والشناي يكون محسوب على لغه كل البراغيث وما قاله غيره من العرب أو جاء في القرآن أو جاء في السنة على ماذا نحمله؟ على التاويلين الصحيحين. قال وأما ما وأما ما وأما من يحمل جميع ما رده من ذلك على التاويل فغير صحيح لأن المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أن ذلك لغة قوم مخصوصين من العرب لغة قوم نفصصا من العرب لغه قبائل معينة. وحمل بعضهم على هذه اللوا قوله تعالى ثم عموا وصم كثيرا منهم وأسر النقوى صر النقوى الذين ظلموا قلت ولا ينبغي ذلك لأن هذه اللوا ضعيفة أيضا لا ينبغي ذلك هذا يعني في القرآن وأيضا في من وأيضا في الحديث بينما ابن المرادي الآن المرادي ذكرها في من في الحديث في القرآن فقط والصواب أن هذه أيضا لا يحمل عليها ماذا؟ لا يحمل عليها الأحاديث أيضا قال لأن هذه اللغة ضعيفة فلا يحمل القرآن ايضا والحديث عليها إلا على اللغات الفصيحة والتأويلان المذكوران والتأويلان المذكوران ما هم التأويلان المذكوران الصحيحان السابقان تعلق عليهما والتأويلان المذكوران يعني الصحيحان السابقان قيل يجريان في الآيتين وقيل في واسر النجوى أقوال أخرى ترى قاعد توسع فيها. قال الثامن واو الانكار واو الانكار نحو اعمرو انسان قال جاء عمرو قال انسان قال جاء عمرو انت ناسي من عمرو اعمرو يعني اريد اتذكر منه هذا عمرو اعمرو او يعني يعني عمرو مثلا فعل يعني يعني فعل شيء مخالف شيء مخالف ماذا اقول فيه انكارا لا تذكارا الاول تذكار اذا نسيته وإذا قال عمرو فعل كذا نعمرو ما يمكن يفعل كذا ماذا اقول اعمرو يعني هل عمرو يفعل هذا فنستخدم الواو لمن للانكار نستخدمها لمن للتذكار للتذكار استخدمها هي يا قال اسمن والانكار نحن اقول لك يا عمروه لمن قال جاء عمر. عمرو يعني انت غير متوقع ان يجي عمرو اصلا أعمروه. يعني هذا انكار كيف ياتي عمر انا ما متوقع ياتي اعمروه سبحان الله معنا اخ بعد ان درسنا هذه اللغه واو الإنكار ويا الإنكار ألف الإنكار يعني فكان يستخدمها يعني قلنا أنت أنت لم تفهم الدرس اليوم يقول أنا إني أنا إني <تصفيق> يعني على إنكار يعني <تصفيق> هذا أمر ممكن كيف أنا ما فهمت الدرس أنا إني انا يعني إنكار. قال حرف الإنكار تابع لحركة الآخر ألفا بعد الفت بعد الفتحة ويا بعد الكسرة ووم بعد الضمة. لو قلت يعني لو قلت ماذا جاء زيدا؟ تقول أزيدو ضربت زيدا ضربت زيدا. تنكر تنكر ازيداه وهذا هذا كان مثلا ماذا مجرور مررت بزيد أقول بزيدي يعني اتي بالف انكار او واو انكار او واو انكار يعني بحسب حركه الشيء الذي انا اعتقد ان انكر هذا الشيء انا اريد أنكر هذا الشيء انسان قال لي يا عمراً، قلت عمروه، أنا أنكر هذا، عمرو ما هذا وقت فيجي؟ أو أقول قال مهان ضربت عمراً، وأنا أعرف ان عمرو جلد عمرو قلد ما هو رأي فلان، فلان ليس معه يضرب عمرو هان، أقول عمراً، <تصفيق> يعني تضرب عمرو عمرو ما هو قابل لهذا؟ طيب قال ماذا يعني سلمت على سلمت على خالد أقول يعني على خالدي أين, أين هذا خالد يعني مش كبير لا يعني لا يمكن تصل إلى نسلم عليه مثلاً قال, قال حرف الإنكار هذا تعريف حرف الإنكار وحرف الإنكار تابع لحركة الآخر أليفا بعد الفاتحة ويا بعد الكشراء ويا بعد الضمة ويردف بها السكت إذا هذا من مواضع هاء السكت إلى ماذا يضاف إلى مواضع هاء السكت الذي قد مرت معنا مرت معنا مواضع لها السكت ليس هذا منها الآن هذا يلحق هذا يلحق بها قال التاسع واو التذكار واو التذكار نحن يقول انا اردت يعني في قول عن زين نسيت من الذي قال واللي يقولوا مع زيدن انا من الذي قال قال نحن قولك يقول يقول تعني يقول زيدن ولا يقول تعني يقول زيدا وحرف التذكار أيضا تابع لحركة الآخر وإنما يكون ذلك في الوقف على الكلمة يتذكر لما بعدها فإن كان آخر الموقوف عليه ساكنا كسر وإنحق الياء ولا تلحقها السكت حرف التذكار هذا الفرق بين التذكار والإنكار التذكار لا تأتي بها السكت والإنكار تأتي بها السكت قال ولا تلحقها حسث حرف الانكار لأن الو... لان الوصلة منويا ما معنى الوصلة منويا مقدر الوصل مقدر قال وقد عد حرف الإنكار وقد عد حرف الكار من حروف المعاني قال العاشر أن يكون بدلا من هذا الاستفهام إذا كان بعدها همزة كقراءة قنبل قال فرعون وامنتم وإليه النشور وامنتم فالواو في ذلك من هجة الاستفهام ذكر ذلك صاحب رصف المباني رصف المباني ما اخذ من؟ ما اخذ المرادي أخذ ما في رصف المباني وزاد عليه وناقش في أخطائه وانتقد عليه انتقادات وانتقد عليه انتقادات وأشياء قال ذكر ذلك صاحب رسخ المباني ما اسمه المالقي المالقي قال ولا ينبغي ذكر مثل هذا لانه لو فتح هذا الباب لعده الواو من حروف الاستفهام ولابدال في ذلك عارض الاجتماع همزتين والله اعلم الاولى ان يبقى على ان يبقى هذا الأمر من الابدال المسموع الراجح في هذا أن نبقي هذه الواو مثلا وما جاء مثلها من بماذا ماذا الابدال الذي يتاق فيه على السماء ولا ندخلها في عيش يعني في في حروف المعاني قال فهذه جمله اقسام اللو وهي أربعة عشر قسما وبقيت اللغه اقسام اخر ذكرها النحويون ليست من حروف المعاني منها الواو التي هي ضمير الجمع اسم قال احد زيدون قاموا فهذه الواو اسم خلاف للماسيني فانه قال هي حرف والفاعل مستكن في الفعل ما معنى مستكن مستتر عبر بهذا ابن مالك وإلا الا فهو ذو ضمير استكن فهو ذو ضمير استكن منها الفضل الفيه على الثاني ومنها الواو التي هي علامه الرفع جاء, جاء الزيدون الواو التي هي علامه الرفع جاء الزيدون جاء ابوكا أنا منها الثالث منها هو الإشباع وهي زائدة الضرورة، الزائدة للضرورة أو لاشباع الحركة، أيضا تسمى هو الإشباع، وهي لأمرين لإشباع الحركة وهذا وارد في القرآن والسنة فصيح، ليس ضرورة، وأيضا إشباع الحركة قد يأتي لمن للضرورة هذا متى في الأشعار لجبر الأبيات من الانكسار. والزحاف لقبر الأبيات من الزحافات أو من العلل قال ومن هوا الإشباع وهي زائد للضراف نعقل الشاعر وإني وإني حيث ما يثني الهوى بصري وإني حيث ما يثني الهوى بصري من حيث ما سلك فانظروا فأنظور فانظروا قال فانظر فانظر فقال أي فانظر فانظروا أي فانظروا فأشبع الضم لإقامة الوزن قال فانظروا طيب وأما الاشباع التي ذكرت في القرآن والسنة فهي والإشباع بعد ماذا بعد الميم خاصة أنلجمكموها فأسقيناكموه فأسقيناكموه فسيكفيكهم الله من هذا طيب قال فاشبع ضم لاقامه الوزن الرابع منها واوى الاطلاق وهي وهي في الحقيقه واوى الاشباع لكنها قياسيه كالواو كالواو قياسيه في الشعر قياسيه في الشعر قال سقيت سقيت الغيث ايتها الخيام سقيت الغيث ايتها الخيام قال الخامس ومنها وأول الابدال وهي, وهي أقسام بدل من همزة مثل يومن وبدل من ألف نحو خوصمة زيد لأن أصله خاصمة وبدل من ياء نحو موقن فإنه من اليقين والإبدال هذه أحد حروف الابدال وحروف الإبدال تسعية جمعها قولكم هذا هداته, هداته موطية حروه الابدالي هداة موطية هذا قال ابن مالك في العلفية قال وإنما قال ومنها الواو ومنها السادس هذا ومن الواو الاصليه كالواو الواو في وعدا وإنما ذكرت هذه الأقسام مع أنها ليست من حروه المعاني لأن بعض من صنع في حروه المعاني ذكر منها اقساما فأوهم كلامه أنها من حروه, أنها حروه معاني فذكرها من هنا للانتقاد والتنبيه هذا انتقادات انتقادات لابن هشام ممكن تجمع انتقادات ابن هشام على من على النحاه انتقادات انت المرادي نعم انتقادات المرادي عفوا الانسان وانتقد مثلا في الصفحه الاولى على من على صلبان وانتقاده على الخالوين وانتقاده على الحريري وانتقده هنا على بعض النحويين بإجمال يعني وانتقادات لها ايضا ترجيحات جميله ترجيحات انتقادات هذا ياتي في الحروف النسابية قال وقد كنت نظمت للواو خمسة عشر معنا في هذه الأبيات وإليها أرجع جميع أقسامها الواو وأقسامها تأتي ملخصة أصل وعطص والإسجئناف والقسم والحال والنصب والإعراب مضمرة علامة الجمع الإسبوع منتظم وزايد بمعنى أو رب ومع وواو, وواو الإبدال فيها العد يختتم واو الإبدال فيها العد يختتم كلام جميل الواو اقسامها تاتي أصل اصل نعطس والاستئناف والقسم والحال والنص والاعراب مضمره على الجمع والاشباع منتظم وزائد المعنى من او رب ومع وهو لمجال فيها العد يختتم ايدها عليكم الواو اقسامها تاتي ملخصه اصل نعطس والاستئناف والقسم والحال والنص والاعراب مضمره, مضمرة والحال والنص والاعراب مضرة علامه الجمع والاشباع منتظم علامه الجمع والاشباع منتظم وزائد بمعنى او رب ومع او الابدال فيها العد يختتم او الابدال فيها العد يختتم اي ان شاء الله الى هنا بهذا نكون انتهينا من ماذا انتهينا من الحرف رقم كم من حروف المعاني الواو رقم كم؟ الثاني عشر الآن سندخل في الحرف ماذا؟ الثالث عشر وهي ايش؟ وهي الألف الحرف الثالث عشر من حرف الماذا؟ من أحرف المعاني العحادية وإن ماذا بقي لنا من أحرف المعاني العحادية؟ بعد الألف بقي ليا الألف وليا فقط بهذا قد انتهينا من الحروف الأحادية من حروف المعاني ونبدأ من حروف الثنائية بإذن الله يلا. وعلا.